أنه أي الأمر والشأن من يأتي ربه يوم القيامة في حال كونه مجرما أي مرتكبا الجريمة في الدنيا حتى مات على ذلك كالكافر عياذا بالله تعالى فإن له عند الله جهنم يعذب فيها فلا يموت فيستريح ولا يحيا حياة فيها راحة وهذا الذي ذكره هنا اوضحه في غير هذا الموضع كقوله والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وقوله تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغ ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ وقوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب وقوله تعالى ويتجنبها الاشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا وقوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون إلى غير ذلك من الآيات ونظير ذلك من كلام العرب قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة ألا من لنفس لا تموت فينقضي شقاها ولا تحيا حياة لها طعم قوله تعالى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من يأته يوم القيامة في حال كونه مؤمنا قد عمل الصالحات أي في الدنيا حتى مات على ذلك فأولئك لهم عند الله الدرجات العلا والعلا جمع عليا وهي تأنيث الأعلى وقد أشار إلى هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى ولا اكبر أكبر درجات وأكبر تفضيلا وقوله ولكل درجات مما عملوا ونحو ذلك من الآيات قوله تعالى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أوحى إلى نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يسري بعباده وهم بنو إسرائيل فيخرجهم من قبضة فرعون ليلا وأن يضرب لهم طريقا في البحر يبسا أي يابسا لا ماء فيه ولا بلل وأنه لا يخاف دركا من فرعون وراءه أن يناله بسوء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 فقوله في الشعراء أن اضرب بعصاك البحر فانفلق أي فضربه فانفلق يوضح معنى قوله فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا وقوله قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين الآية يوضح معنى قوله لا تخاف دركا ولا تخشى وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله في الدخان فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون إلى غير ذلك من الآيات وقد قدمنا طرفا من ذلك في سورة البقرة والقصة معروفة واضحة من القرآن العظيم وقرأ نافع وابن كثير أنسري بهمزة وصل وكسر نون أن لالتقاء الساكنين والباقون قرأوا أن أسري بهمزة قطع مفتوحة مع إسكان نون أن وقد قدمنا في سورة هود أن أسرى وسرى لغتان وبينا شواهد ذلك العربية وقرأ حمزة لا تخف بسكون الفاء بدون ألف بين الخاء والفاء وهو مجزوم لأنه جزاء الطلب أي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخف وقد قدمنا أن نحو ذلك من الجزم بشرط محذوف تدل عليه صيغة الطلب أي إن تضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخف وعلى قراءة الجمهور لا تخاف بالرفع فلا إشكال في قوله ولا تخشى لأنه فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الألف معطوف على فعل مضارع مرفوع هو قوله لا تخاف وأما على قراءة حمزه لا تخف بالجزم ففي قوله ولا تخشى إشكال معروف وهو أنه معطوف على مضارع مجزوم وذلك يقتضي جزمه ولو جزم لحذفت الألف من تخشى على حد قوله في الخلاصة واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكم لازما والألف لم تحذف فوقع الإشكال بسبب ذلك وأجيب عنه من ثلاثة أوجه الأول أن ولا تخشى مستأنف خبر مبتدا محذوه تقديره وأنت لا تخشى أي ومن شأنك أنك آمن لا تخشى والثاني أن الفعل مجزوم والألف ليست هي الألف التي في موضع إلام الكلمة ولكنها زيدت للإطلاق من أجل الفاصلة كقوله فأضلون السبيلة وقوله وتظنون بالله الظنون والثالث أن إشباع الحركة بحرف مد يناسبها أسلوب معروف من أساليب اللغة العربية كقول عبدي يغوث بن وقاص الحارثي وتضحك مني شيخة عبشمية كان لم ترى قبلي أسيرا يمانيا وقول الراجز إذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها ولا تملقي وقول الآخر قلت وقد خرت على الكلكالي يا ناقتي ما جلت من مجالي وقول عن ترت في معلقته ينباع من ذفرى غضوب جسرة زيافة مثل الفنيق المكدمي فالأصل في البيت الأول كأن لم ترى ولكن الفتحة اشبعت والأصل في الثاني ولا تردها ولكن الفتحة اشبعت والأصل في الثالث على الكلكل يعني الصدر ولكن الفتحة أشبعت والأصل في الرابع ينبع يعني أن العرق ينبع من عظم الذفرى من ناقته على التحقيق ولكن الفتحة أشبعت وإشباع الفتحة بألف في هذه الأبيات وأمثالها مما لم نذكره ليس لضرورة الشعر لتصريح علماء العربية بأنه أسلوب عربي معروف ويؤيد ذلك أنه مسموع في النثر كقولهم في النثر كالكال وخاتام وداناق يعنون كلكلا وخاتما ودانقا وقد أوضحنا هذه المسألة وأكثرنا من شواهدها العربية في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة البلد في الكلام على قوله لا أقسم بهذا البلد مع قوله وهذا البلد الأمين وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية فاضرب لهم طريقة فاجعل لهم طريقا من قولهم ضرب له في ماله سهما وضرب اللبن عمله انتهى والتحقيق أن يبسا صفة مشبهة جاءت على فعل بفتحتين كبطل وحسن وقال الزمخشري اليبس مصدر وصف به يقال يبس يبسا ويبسا ونحوهما العدم والعدم ومن ثم وصف به المؤنث فقيل شاتنا يبس وناقتنا يبس إذا جف لبنها أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى ولنا بإذن الله تعالى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته